والهوى والشباب والأمر المنشود You're a bully with a golden finger Why I'm proud to kiss على المعذب الخافق المعذب يا قلبي نزحت كلما لا بدر في محيا لأجل عينيك ما ألقى وما أولى لوكات وعدائيا أه أنا العاشق الوحيد يا عيلي ما ألقى وما أولى الوحيات علي أنا الدعاق الوحيد لتلقى تبعات See